نيران حبك تغال بحشاء شكيه ما اجره ودمع الحسيه سيدي الغيظك ابد ما ма мислион аллоҳак жиза ва алал من خدم العشيق عن سكتك منزلة منزل حصلنا من خدمتك يا سيدي يا أبا الله حصلنا من خدمتك أشراف وجه كل محب يوم الحشير يا من سيلك من سيلك ما يضيع أجر الخدم وأنت الذي معجره دهري دهري من عطبعي لاني لا يعاني ويعلك خلالي ولاني ميتة ولا أقضل من الدعية أنا istik tanr ha شيلوا يا ايي والتسميل وهو من الموت المات اشوا عليه ولا نمشي يا ساره ويا ميا انا وفي الراية وفي الراية فرت الترك ورمه وخود حضرت من ورمه وتشاهد